ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَ الله لا عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربى وينهى عن الفحشاء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 ولا تتخذوا أيما نكم دخلا بينكم فتزل قدمه بعد ثبوتها وتذق السوء أبما صدتتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم